بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء فَطَرَتْ إِذَا السَّمَاءُ فُطِرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فجرت وہ الْقُبُورُ کو بورو باسی رچ وہ بورو باسی رچ علی مچ ند مچ اخرچ علی وَقُمْ رَكْعَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ الَّذِي فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ كَلَّا بَلْ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 إن الأبرار, إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمِ, الفجار لفي جحيم يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينَ يخلونها يوم الدين وما هم عنها عَنْهَا وما وَمَا عنها بغائبين وما هم مجمدین سم ادواکی یو ملا چمل پون سولین سی شو ملا چمل کنسی والأمر والامر يوم اذل لله والامر يوم تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الاسلام www.islam-call.com